بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغلي عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقَرِيبٌ إِلَيْكَ الْعَاقِبَةُ فَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلم أن الله الذين آمنوا، ولا يعلم أن الملافقين. وقال الذين كثروا للذين آمنوا التبع سبيلنا، ونحن خطاياكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما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 إنما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك, وأولئك لهم عذاب نذيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار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 وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَا وَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فآمَنَ لَهُ لُوطَ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ لِلَى رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ايننكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا تنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال ربي انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله لَنُنَذِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا آ جاءت رُسُلُنَا لوطا فِي أَبِيهِ وَطَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وأهلك إلا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 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به لعظة ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحل بآياتنا إلا الكافرون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 وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهموا أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون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 وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يرشأهم العذاب مياه فوقهم ومية تحت أرجلهم ومية تحت أرجلهم ويقول ذوق ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا يفعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها لنهار تجرى منها تحتها لنها رخالين فيها نعمة أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.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 نزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها لا الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبة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 أَوَلَمْ يَرَوَنَّا جَعَلْنَا حَرَمَنَا مِنَ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنَ ظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَ لَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ